اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه ومن طبعه بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى أول سورة التقابن, التقابن باللوغة نكوض إلى آخر كار سورة التقابن والسورة اللحدة هي أفراد ترتيبت قرآن كريم كأه آياتها ذنواتبانية السيدات وهي مدنية سورة دواء مدني من السور المدنية بسم الله الرحمن الرحيم بيصبح حالنا زها أوطس بحسب لله وفي السماوات السماوي وفي الأرض أرضه واح له اللوحاوس نادي الملك له تصرف، وله اللوحاوس الحمد مهضورًا، وهو على كل شيء شيء لك كل قدير كي كرويه شيء هو الله الذي الله هو خلقكم إذن أبوري فمنكم حايدين كماذا كافرون مدقالة ومنكم حايدين كماذا مؤمنون مد مؤمنة والله ألا بما تعملون وحد عمل فليستان مسيرك أركوين تسبيح له إن بدن بينا سوامر الله سبحانه وتعالى خلقك وردن سمده يا أرضو دميلك سهجوه يا الله تسبح هذا الله هو ملك إسراء إسراء تصرف حمد إسراء إسراء محسن Häntä kuopaleen häntä muutlaka häntä mukyena häntä kuukyynä kuopaleen. Hamdulla Allahin al-Islam Hamdulla Allahin al-sidawi Allah sidisuun mutti. Shay walbalu daanani Allah wa kaidin abouri ogali amoumen iden Malagu huu manin ajan daran baa ma sawa kua ajan badan. Barikazu korralku barigawaj. Okanna bugur al-isalaatu ja salam. Nimbaw huu, għamal fali, amal eħli n-nar, markun nartat ta' kawċiru. Ja il-ħajħan unin uħħaggan uke, kalink johra uħra maraji. Ninna għamalu eħli ġemnus samajin, injard merku uċiru sida kalli juu ullakan. Juusabihu, uħħautas viihteet lilla ما في السماوات هي سماوي كواح في الأرض له اللوحة أوسق الملك فله شيء يتصرف وله الحمد أمان يشرف بعض سق وهو أله على كل شيء, شيء إن كل جواؤه ضانه قدير كي هو أله الذي الله هو يخلقكم إذن أبوري فمنكم محايد كماذا إذا كافرون قال ومنكم محايد كم إذا كم والله ألا نبمات تعملون واحد عمل فلا يسمى سينوك أركوي قال يا مسلم بع على وحي عمل فلايان خلق السماوات سموجك الله أبوري يوال الأرض دلكا بالحق حجمد يعدل بكو أبوري وصوركم موج السوريج فعسنا صوركم سروجين فينا وقرحيه ويلي حجسه يوال مسيره أهاد شاهد دميه يو أهاد حجسه ما محكمة دي سالك دميه ya'lamu anna wahuu ghawiyahu ma fi samaawaati samada wahuu kusigan wal ardu ardu wahuu kusigan wa ya'lamu wahuu oghiyahay ma tusiruna wahaa qarinaysaan u ma tu'linuna wahaa dahirinaysaan wallahu al-'alim kugu bidaatisu dur qulubtu wahuu ku oo khayr iyo sharra Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay samada بلا ardada Allah يبادل بالحق haq bilaslooma abuureenabaadale bil haqqi adli iyo hikmad baa lagu abuurey idinkana suurada qurux sanbuu idin sameeyay waxa wayaanka markay la eego waxa laga banay aadamka dad suuradoodu yar si yartahay in la arko أدرك سيدة الله سبحانه وتعالى وحوجي هاي سموه يك أرض الله حكوساً وحوجي هو أحد قرصة حتى قلب جواه حكوت داي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وخيري أنا اسكوية إسقير القرين أيه يساد إحنا صافر إنه مغل متبين هذا إنه هذا الكواصر لقنا إنه مغل ماي midii wuxuu yidhi inama maqlayo midii wuxuu yidhi in hoos dhagdhaw inama maqlay ki kaleeyni hadduu ka hoose maqlay ka korona wu maqlay wa isku midow ku jira oo gaar ah adoon in kugu yiraahdo مركب سحر سيقول له القلب جا قد قال عنه يا أنا أسبوعان أسبوعين ذي نكائن ده قال عن كرايم ماشروا خل الغصاوات إلا سبويك حق حكمت بقابوري وصوركم وجود السورة يجي فحسن وحولنا جاي صوركم وإليه حجي سؤال مصير أياهضة من حجي سنو قيسوم بمحكمة دي سالتيه يعلم قال ما في السماوات السماوي كواحد كسران يوال الأرض أرضها واحد كسران وعلم قال ما تسرنا واحد غرينيسان يوما تعلنون واحد ظاهري والله قال أنا علي وحقي بذاتي سدوري قلبي جه تا ألم يأتكم قال الدين قريش أهدي النبي قال لي تشوفتي بالله هذه ألم يأتيكم يانو إذين إيمانين نبي قل الذين كوي وركوا الكفر وجالوا من قبلهم أوجالوا من وفذا قولنا لم يوبال أمرهم فالكواذي أما فعلكوا علاس كيسير لم يي وهم محاوسون هذه عذاب عذاب أليم أليم حنوطية ذلك عذاب كاسي بأنه حال يساني كان دوحي تأتم كأتمة الرسول من بالبيانات حجوجين عذاد، فقالوا حيل أبا شر مضد به يهدوننا النهون أنا قم بنا لميد هاي، فكفروا ويجالوا بين، وتوالوا حقي بكجيتان، واستقنا الله الله وكمار موه العجيب الله مباهنا، والله الله غني كغني أولي حميدنا مهتم، ما شو حال يني، قال ذي اللهله ذي عمر كنا بقلت شوكته إن جنا والين شيعي، laa Allah baahna miyan warkoodi yidiiniman idinkuna hadaa diidaad kuwi kolmeeshood un baad maraysaan adab kaasii muxuu ka dhashay rusulshoodi baa xujooyin aad aad u la timid markaasina bani aadam baa annu hogamin anagu kolow wax ma nadaamin miyanu hogaminu nu raaciina way gaaloobay in haqiibay diideen alagu inin uu alam نبيو الذين كوي وركوا ذك من قبل خرقوا قالوا فذا قود الدمية وبا على أمرهم أمر فعل كي يفلك أي سمايين على إس كيسبة الدمية عقب كيسبة الدمية وبا على أمرهم أمر كفا عقب كيسبة الدمية والله هذا عذاب عذاب أليم ملم الحنواتية ذلك عذاب كاسي بأنه حال يساني كارض وحي أهل تأتيهم تؤتم عند الرسولهم رسل في البيانات عجواين عذاب فقلوا وحي أبشر مقف بشره أنجو يا يهدوننا انه غامين نصاعينا فكفروا ويجالوب وتولوا عن الحق بكجهت سدين واستغنى الله الله وكمل موبابي والله غني كهودنكا اويي حميدن ومحتنوي الله سبحانه وتعالى عدنا عد الله عد حق الله دن كامل وين لا دبييرت هي انو بابي يبوي لا دبييرت الحمد لله iyo islaamku soo galay laakin markii dambe Soomaalida markii la yiraahdo waxa islaamku ino keenay dad ganacsadeyaal iyo wadaado marka dagaal inagu soo gaadin islaamku sidan way ku adad kan lahayn oo ka ficnaan leh haduu dagaal inagu yimaado enagi ka ficnaanaysan Sham, yamanba iskumeeda shaam oo kale dagaal buu ugu tagay waynaga ka fiican yihiin daacada iyo xaqga kuu hay sheegeen ka faruugaalobay allah yubasuna inna lasoobixineen Quluhat ila bala walidin sabihun wa Rabbi ban kullar La tuma sun walidin sobihin. Thumma la tunabuun wa halidin Amma ki amiltum amal fashan. Wadallika kasina alillallah illa yasirun. In walidin sabihun allahu adbi arthay. Efamino fromaya billahi allah. Wrasulik rasulki sana fromaya. Wannoorin nuri kina fromaya. Alladi nuri ki anzalna wa Quran ka karim Wallahu allah nabi maatamaluna wa amal fala isan khabiru ki آياتا كيف قالوا بي وحيسين الزعمة وحالة لغة عربة مضية الكذب الزعمة هذه اللعبرة وحبهموا أي وحيي يلاها دين وإسكمة الداليين إنا لسوبحن قل بلا وربي صدح سورة يقول سبحانه وتعالى نبي جيس كوية لك ربي كل عربي يستنبئونك ويكا ويدين ضلبي إي وربي اللي تبعث النبي وصورة يونس آية دا كنتم يا أفراد سورة تو سبعا وآية صدحات قل الذين كفروا وحيداين نال الصبح المهيء قل إيه وربي صلاده باله وربي صدحان صردا بالقدر مرك الله سبحانه وتعالى وفليه ور انت عند بعثة الله الرمائي والرسول كرمائي القرآن ككريم كرمائي إلهي ن واحد عمل فليس واجيئي زعم الذين كل وحشيا كفروا قالوا بيه الله يبعثوا إنا نال may war rabbi ma kun dartay la tubcusuna walid soo bixin sumala tunabannu halidin ka waramay bima amiltum ithad amal fashin wadalika warka la idin seenayayna ala allah iladi shayrun inu Allah idin warabo waxaa la waxa sabaysanoodan war markay xaaladu sida ta faaminu billahi alla rumaya wa rasuli rasulki salantumaya wan nuru nurki rumaya quraanka kariimka ah alladi nurki ajalla an sood jinnay والله الا بما تعملون واحد عمل فليس خبير كي حو يوم مال بالي دي صوبحو يوم ما لتن باون ناس جان كنتعلوجينه خبير كنت ولا هلكنا يوم مال بو الله اذا يجمعكم يد كوورون ليوم الجمع مالنتك كلنك ذلك كاسي يوم تقابون ومالنتك كلبطس و من قفكر ما بالله الله ويعمل عمل فصالحا عمل ولاحسن يكفر وكبّ بإن عنا حقي سسيات عمان تسي ويدخله ألا وحول جنات جنو ينتجري أسرعته من تحتها وسط أهلها الواديال من تحت قصورها خالدين في حالك واري أبدا ولقد ذلك كاسئ الفوز اللي باوي العظيم أوين الله سبحانه وتعالى والصابحين والدين والرمي ما لنت يوم الجمع قليلة أي أولي آخر لا يسوء مني يوم التقابل تقابل من فمركل لقاه الله فسره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 qof walba jannada guri buu kula yahay naartana guri marka jannada gurihi ay kula hayaan yaa waxaa ka dakhli muslimyinta ka dakhli moomininta ka dakhli way qabnigu waxa weey laba ruuxo kala gadataay oo mid laga sed bursaday oo la khiyanay marka khiyanadi ay adduunka ku sameeyeen oo xaqii baadalkii ay baadalkii iibsadeen oo baadalkii qaateen maalintaasi khasaarahaa oo gaantoona wayo yuuman malim boo allah idii soo saari oo idin warramay يجمعكم إلى جمع ليوم الجمع مالا تقولان ك هو خلق جordan إشوع من ذلك كاس يوم تغابون مالا تلك ليست برصي جوي اخيانة دي أي ثمين أي ظاهر دونتين اسخسرتين ادعاني اي سان ومن يؤمن قف كيرهم يبي الله الله شميه ويعمل عمل فلا صالحا عمل ونعكسان يكفر الله وكتير تري عنه حق سسيات الحمانتي جبي أموال قد ناف قفكم ركوا عمل صالحا يسبو مو من Jumppi siirrytään valtaville, ja yhtäkkiä hän on jo valmis. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota meidän on tehtävä. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota meidän on tehtävä. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota ولايك كواص أصحاب النار النار ت أصحاب تيدي وهي خالي دين فيها ويكون واري وبيس وحاح المصير من الله هذا ماشاء سو النار من الله هذا اللي قدام بيقول اللي تقول ماشاء وحول ياه الله سبحانه وتعالى وحول ياه ممن انت وادك شيء وحيموتين جندا اي كوارا يعني برواق هذا بذا كوا ايده بيني النار اصحابه حلقة عبرة لابد من لازمكم way ku waraayan melxuun weey meeshaasi oo la dago walidiina kuwa ka faruugaaloobay wa kadhbu beeniy baayatina ayadahayaga beeniy walaay ka kuwa sa ashabu nar nar sa ashab cadii من مصيبة المصيبة ما نعزل إلا بإذن الله ألا إذ كيس موجان ومن من قف كل شمئيل الله ألا أو مصيبة إن ألا أقد يا ذي قلبه قلبي سووهانونه والصبره والله ألا نب شيء شيء لا لكلك عالم كي أقويه ورسيدا وادي الله الله أضيع وادي الرسول الرسول كان نأضيع فأنت وليتم هداة جيت ستان وحقك جيت فإنما على رسولنا رسولك يدش سوحا البلاغ جارسين al mu'min wad angeed loogu soo gabanay Allah wuxuu leeyahay madhacdo musiba madhacdo ila bidinila sidaadaba waxnaa oo an Allah xukumiini majiro marka qofka mu'minka ah ee garta musibada in Allah ku riday dabadeedna ku sabra oo allehiisaaabuda ilaa qalbigiisa xaq u fahmo wax walba marka Allah adeeca من الله الرساله وعلى الرسول البلاء وعلينا ان نسلم سدا سكل شقد ولا كللي الا وينو فسالده كين نبي الله محمد ندي سوغارسيو انغنا نكو ديرن ندي ان قبسنوي وا 3 د شقاد وا من الله الرساله وعلى الرسول البلاء وعلينا ان نسلم واني نو قسنو ما اصاب مدعه من مصيبة بلايو إلا بيد الله ليد كيسمويا ومين من بالله الله قفكرة رمائية أو قرتم صيبدا إن ألا كرهذي يهدي قلبه قلبي سو هنون أو الصبر أو الله عبده والله ألا بكل شيء شيء لكل عليمك أبوي وهذا يع الله وراء الله أضيع وهذا يع الرسول الرسول كنا أضيع فإنت وليتم هداج جيتتان وديدان فإنما على رسولنا رسول كي يقدرش al balaagu gaarsin al mu'min oo cadu una darisaa isaga xillkii uu ka dhacay inuu hidaayada qalbiga idin ku shubo karo allahu ale la ilaaha illa haqququ bihi huwa isagawiyin wa 'ala allah ale falyatawakkal hatala saartan al mu'minuna mu'minat dibki dhaca iyo khayrki la helo iyo marku cibaadeysanayo qofka mu'minki daaiman wa inuu alla ta leediso u soo alla wuxuu amra sameeyo oo alla عذك الله تعالى سارن عذك الله تعالى سارن واكينه ابو علي الله عليه وسلم قفكي باهدي بني ادم اغدغ واخ باهي ماي باهدا الله اغدغ marka waxaa weeyey muuminiintu allah taala saartay allahu Yeah ulad to kum a routin adu and adulakum idin adwa. If adulum kadik to an adu y no wadah idn kalehini. Wain ta'fu had sah mahadan, wa tasfahu is kadna aftan, wa taqfiru ullaftan, fainallah la gafurun kadafaway, rahimunon harista, inamwalakum earlihin, yuladukum a routin of fitna to wa'imtihan, wa'imtihan idin kalidukum tahanaya, walla wa'ana indu akti sawaha, adjurun ajimunowin ayadu macnaheedu erey isticmaaleysa waxa weyn caruurti yahay ween ko dhani wada cadow waa qayb ka mid ah tabciidii yaleen marka haweenkiini iyo caruurtiinu waxaa laga yabaa inay idin ku sababobaan dibato oo meeshii inta idin kooda abowaan oo marka caruurta iyo haweenka waa lagu imtixaanayo xaluhu waa imtixaan imtixaanka ka soo baxo si sharci ah loo dhaqanayo meesha hadda samaxnaan la yiriina ina samaxnaan ba fiican la yiri waxaa u soo ku ahaa muslimiinta aha qayb badan ba dad macday oo wada fiicnaa oo heersana maray u yimaadnay markaasi ay tahay Yagi, arruurta yadi ma leeyneena yaa ween ka yagay markaasi ala faraaha ka qaad iska daay waxba la leeyneen marka macnaa waa weeyii ilmahaagu dib kugu keeno iska ilaali dibkiisa iyo ku markaad ka guuleysato dibdan baahowla in hataabana dhibaato uga geesan weey. Ya ayuha alladiina manuddad ka muuminin taaho in manid jooy suk ma haweenkiina waxa kamidawlaa diikum carruutiina aduwan adaw. Wa qayb kamid hada ogow la kumidinka qaar wa haajir carruutiisu ay xaqo ugu kalmaynaan aabahan fadharuun ka digtoonaad iska ilaaliya ka وتصفحوا أتكجيت ستان وتغفروا أعضب نافتان فإن الله الغفور كناف الرحيم وإذن الله آياد واحد المامي سأقفكم مركوا فهمه عروتيسوا لباتذي أغيستين إنو كأرقوا تمره حوي كسامحاوه سعطة أوفيعان إنما أموالكم حولهن إياو أولادكم عروتينوا بفتنتوا وامتحان وحل عانت اللوغل وامتحان بلنا دي امتحان كابحة دي إنكالي هذا سيد يقول رباني يا حوله إن البتان كليه عن دن thro عروته ذويح أذلالك هسه وحيابة بدنو حقه أدوتتك تو قام امتحان هذا ديسك إلا لصوت الأوليد كي يلي مهاي وتحوله الذكية يحوقه اللي يقولها كبر حسه وعروته وحق الدين تو هو حسه وحوي امتحان والله قال عنده أكتيس وحاء أجل أجل عظيم نوين فاتقول الله قالك هبقى ما صدعتم انت اذكرتان واسمعوا الدقيستة ووعد وأضعوا أدعاء أمركي النهجة أدعاء وأنفقوا واحد هاي ستان وحكا بحيا تكون خيرا خير بيدين هان لأنفسكم نفتي نفتي نخيره هان ومن يوقع قفك لغا إلاليه شحن نفسه نفتي سبخي لماذا فأولاي كواسهم المفلحون كبقوا كو ليسوي فتقوا الله ما مركي حمان أي تهي أو وحل الشيغي قبيعهم بها الله إيماني kabi hamba hadi wax khaldkaaga dhacaana ka toobakeen marka wanaag iyo daacada iyo xaqaahtay wa intaada wadu leedahay waxba kalifaad ma jirto intii aad kartay way aayad kale waxa jitid dhahayse ya ay alladina oo xaqqa tuqaatiiba macnaheedu wuxuu yahay mas'adac tuway intaad kartaan Alla ka baxa marka waxa inuu nidi dambiga iyo xumaanta iyo sayi'aadka gabiib ahaanba yaa laga helin hadii wax ka ducaan ka toobakeen laakiin khayrka waxaad kartaa oo weyn kaliya haddii ma leeyti quraanka marka aad qareys adaa tuqbulaysiiba aqri karto لا إله لا إله وحي اود ادو لهد لا إله و الله هو فاتقوا الله ان لك بقما صدقتم انت هاد واسمعوا وسمعو دغايسا وعدي و وانده و علمي دغايسا و وانفقوا يكون و هو خيرا كي وخيرا ومن يوق قفكه لغا الى لي شخ نفسه نفسيسا بخيل لمد هذا فولاي كوا سومر مسحونون شو حدا يا بخيل لمد واحد بيكون كلدوينه بخيل لمد واحد حوله هديه عشة تكليا بس شو حقو حويينه حوله هجين عشتهم دتك كلا الله الله دات أماهيسا أما حسن وأناكسن يدافع لكم ويدين لعب لابي ويفر لكم ويدين لافي قرضك حسن كان سومر ammahad hasanka waxa weeye wa inay naftadu deeb ku tahay ammahad hasanka wa inay naftadu taral ku tahay wax umadda ay kugu jeenay qarduguna wax weeye in aan waxba waayay in baad aan waxba ku waayay marka qardu waxa loogu magacaabay hadii wax marka daba marka wa muhammad barba anaga ka xoola badan oo ka qarisan baynaan wa bentood in tuqridu llaha allah hadat ama haithan qardan ama hasana wanaagsan oo naftiin idin la balaabi wa yaghfir lakum wa idin dafi wallahu al shakur ka aqbala weeye ka aqbala shakur wax layda wa ka mu'miniinta mahadiya oo amaano ka aqbala halimun hadanatu al kabana alimul ghaibi وحم غنك أقوي يوش هذا وحم غضه العزيزك الغالب كأولي الحكيم وفلاسما الله سبحانه وتعالى وشكر وأقبله ممنين تسا وكأقبله هذا الذي لعك لوح حليم إلي ما دنوه ذو القادر الله لابد وثبت بريالي خيرك إلي من مو منك الله وكأقبله نباته دي يدنب يجو كنصدين الله ودلو القادر ندور بعابته سدد جين ماية فرصت بالله سين إنه طوب كان عالم الغيب وش والله ألا شكورك كأقبل ويا مؤمنين كأقبلة حليم والضلغات كبدا وانعقابة السودة الدجينة إنه الروح فرصة وحال الله سين إنه التوبة كان عالم الغيب والشهادة وحا إنه مغضي وحا إنه قمغان لا بده بكوا قوي العزيز والغالب الحكيم والفلسل شيء وليس يسيد كواب سيئها أمام الله والله سبحانه وتعالى